Ina alhamdulillah, nuhmaduhu, nuhonistahimu, nuhonistahfiruhu, wa nuhudu billahi min shurur anfusina usiyyati a'malina. Nuhi yhdi illahu falamudila lah, wa nuhidhila hali halia lah. Wa shhedu an la ilaha illa Allah vuhdahu la sherekele. Wa shhedu an muhammadan abduhu wa rasoolu, sallallahu alaihi wa alaihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayuhal ladhina aminu uttabu Allah haqqa tukatih, wa latamutunna illa وأntum muslimoon,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 هذا الانقطاع الذي حصل عننا من دوله البانيا نلتقي معهم عبر وسيله من وسائل الاتصال في طلب العلم الذي نسال الله عز وجل ان يوفقنا لنيله ويرزقنا الاخلاص فيه والعمل بما نقول ونسمع فنحمد الله على هذه النعمه اسال الله عز وجل ان يديم لنا ولاخواننا العزه والنصر والظفر بالخير في الدنيا والاخره وكنا بحمد الله عز وجل قد اخذنا فيما مضى اشره حديث من احاديث امضه الاحكام ونحن في هذه الليله نبدا باذن الله في الكلام على الحديث العاشر ala al, al hadith al 11 min ahadith hadha al kitab al mubarak. Naam, të lutem. Bismillah errahman errahim. Të gjitha lavdëta dhe falëndrimet janë vetëm për Allahun, një të vetëm dhe të pa shok. Atë falënderojmë dhe prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë atë që Allahu i udhëzon në rrugën e drejtë, nuk ka kush e lajcit prej saj, dhe atë që Allahu e devion nga rruga e drejtë, nuk ka kush e vendos në të. Dëshmoj dhe, dhe deklaroj se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, një dhe i vetëm dhe gjithashtu dëshmoj të deklaroj se Muhamedi është trobi i dërguar i Tij. Salavatet e Allahut dhe Selami diqoft mbi të, familjarët e Tij, shokët e Tij dhe gjithatë ata që pasojnë rrugën e Tij derdhën e Këmetit. Mopas fjalët më të vërteta janë fjalët e Allahut. Udzimi më i mirë është udhëzimi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Veprat më të këqija janë ato të shpikura, çdo shpikje është humbje dhe çdo humbje përfundimin e ka në zjarr fa nëndërimi të akona laut i cili në mundësoj dhe në dha këtë mundësi që të takojmë i sërishme vlëzit tanë, tanë nga shteti pra nga vendi i Shqipëris mas kësaj ndërprerje të shkur tërë që ndodhi Elhamdulillah takojmë me ta dhe në përmjet të këture mjeteve pashkohore të komunikimit për të kërkuar diturin e dobishme për përfituar për isaj dhe për të punuar më të. Dhe për këtë, e lusë Allahun e lartësuar që të në mundsoj vazhdimësin e kësaj mirësie, të në japi në ndihim krenari dhe fitore dhe të një japi sukses në të. E patëm arritur pra në mësimin e kaluar, mbi komendin e librit baza e dispozitave të djetarit të ndëruar nështë. Abdulgani al-Maqdis Allahum sharaf dhe padombaruar me komentimin e hadithit 10, kët nat inshallahutaala do të vazhdojmë pjesëmton me komentimin e hadithit të 11. Naam. Qala al-Imam al-Maqdis rahimahu Allahu taala an Uaym lil-Mujmir an Nabi Hurayra radiyallahu anhu. An al-Nabi sallallahu alaihi wa sellem ennehu qala ان امتي يدعون يوم القيامه غرا محجلين من اثار الوضوء امل استطاع منكم ايطيل غرته فليفعل وفي لفظ لمسلم رايت ابا هريره يتوضا غسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين ثم غسل رجليه حتى رفع الى الساقين ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول إن امتي يدعون يوم القيامه غرا محجلين من اثار الوضوء من استطاع منكم ان يطيل غرته وتحجيله فليفعل وفي فضل لمسلم سمعت خليل لي صلى الله عليه وعلى اللي وسلم يقول تبلغ تبلغ الهليه من المؤمن حيث يبلغ الوضوء تفضل تشمتت مع نعيم El Mujmir shmeton, i cilë tasmeton nga abu urej Allah o që të kënaj qërë me të së pejga mirës asellëm ka thënë me të vërtet njerëzit pra popullu jëmetit tim do të thëritë të ditë në kemetit prej dritës së fityrave dhe këmve që kanë larë kur kanë marë abdes në dynja pra njetën dynjas pra ndaj kush ka mundësi që të asmadoj të ashtoj dhe ndin obliguar për lari në abdes le të veproj atë një trasmetim tjetër Thuhet, e kam parë e buhërejnën Allahu që t'i këna që me të duke marë abdes Allahu fityrën dy duart deri sa arriti pra deri se ju afroa shpadullave pasta i lau dy këmbët deri te kërcind pasta i tha kam të gjuar të, të tërgojnë në laut salal e selëm të thot me të vërtet njerëzit e ymetit tim do të thritë e në ditë në kemetit prej dritës e fityrave dhe dritës e këmve kur kanë marë abdes e kush ka mundësi prejusht të ashtoj e kush pra tazmadoj këtë drit leta dhe proj dhe një trasmetim tjetër të ima muslimit Allaham Shirov thuet besimtarit do t'ja rris bukurimi dhe shkëlqimi i pjesve të trupit në akiret derja tje kuj kam bëritur larja e abdesit nam kauluhu an ngaimin il mujmir hua ahadu të tabiqin al fudala وأدرك جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وروى كثيرا عن أبي هريرة ولقب بالمجمر لأنه كان يجمر المسجد أي يضع فيه الجمرة والبخور الطيب قال أن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أمتي يدعون يوم القيامة ورم المحجلين في اثار الوضوء امتي المراد بهم امه الاجابه وهم المسلمون فان الامه تنقسم الى قسمين ان قيل امه النبي صلى الله عليه وسلم فان المراد بذلك او هم على قسمين القسم الاول يسميه العلماء امه الدعوه وهم الذين ارسل اليهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم الى الله بما فيهم المسلم والكافر فان الجميع بعث النبي صلى الله عليه وسلم اليهم ودعاهم الى الله فمنهم من اسلم ومنهم من كفر فجميع هذه الامه يدخلون تحت امه الدعوه الذين بعث النبي صلى الله عليه وسلم لدعوتهم وامما القسم الثاني وهم امه الاجابه فالمراد بهم المسلمون الذين استجابوا لدعوه النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم فقوله هنا ان امتي يدعون يوم القيامه المراد بهم هذا القسم الثاني امه الاجابه الذين استجابوا لدعوه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وامنوا به واسلموا وقوله يدعون يوم القيامه يعني الى موقف الحساب في موقف الحساب او في موقف الحشر يدعون على رؤوس الناس وعلى رؤوس الخلائق وسائر الامم وقوله غرا محجلين من اتار الوضوء الغر المقصود بهم من كان له غره والغره لمعه بيضاء تكون في جبهه الفرس هذا في الاصل ثم استعملت في الجمال والشهره وطيب الذكر يعني يصير لكل مسلم يوم القيامه غره بيضاء على جبهته يعرف بها انه من امه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم الذين استجابوا لدعوته نعم Pra nga Noaim el-Mujmir Noaim el-Mujmir uh, Ky njeri ka qenë prejt të abijinve Edhe ka të smetuar prej shumë prej sahabe dhe në veçanti Të smeton se shumë ti nga sahabiju, fisnik e buhurajre, Allah që fikë nashim e ta E ka pasur nofken el-Mujmir Sepse ky kujdesej për gjamin dhe në veçanti ndiste pra atë bukurin atë parfumin e mirë që të parfumosej dhe të aromatizoj gjamija, pra nda e kiste el muzmir sepse ndiste ato gurët dhe ato errat e mira për të parfumosur gjamin Allahushtë i knashur me të dhe eh, të rësmeton për hadithin e buhurajres Allahushtë i knashur me të se përgjami sasëllëm ka thënë me të vërtet njërësit e i medit tim do të tritën ditin e kja medit prej dritës e fytyra dhe njerëzit e ummetit tim sepse dietarët islam e kanë ndar, domethën, ummetin e pejgamberit aselam e kanë ndar në dy lloje, pra në dy kategori. Të parët janë ata që quhen ummetu dawa, ummeti i davetit, pra tek të këtë cilët o dregoua pejgamberi aselam që ti thrishta tani islam, qofshin ata musliman, pra a apo jo. Dhe Lloji i dyt, pra kategoria dyt e dytë e ummetit quhen ummatu al-ijaba, eh, yani ummeti që u përgjigj dhëres së pejgamberisë sallam, pra muslimanët. Dhe pikërisht këtyre, për këtë domethën flet pejgamberi sallam në këtë hadith dhe thot, do të thriten pra njerëzit e ummetit tim ditën e kiametit nga drita e fytyrës së tyre. Dhe këtu ka ardhur në këtë hadith termi hurra, është një shenjë e bardhë pra një thritë e bardhë që ato të, të kenë në fytyrat e tyre një loj si ajo blama apo shqenja e bardh që ka kali i zi në fityrën e ti, pra do të tritën këta në vendin, ku do të jabin e sapë, ku do të jabin logaritik allahu, për para të gjitha kryesheve tjera, dhe do të njihen në më thënë nga kjo dritë, nga kjo shqenja e bardh në fityrat e tyre. Naam. Watonuhu muhaqjerin atëhqil maënahu bajadhun يكون في ثلاث قوائم من قوائم الفرس يعني في يديه ويقدر اليه او في رجليه واحدى يديه في ثلاث قوائم من قوائم الفرس نعم و ظهر بهذا ان المراد ان المراد الغره بياض يكون على الجبين على الجبهه والتحجيل بياض يكون على الطوائم التي هي رجلين بالنسبه للانسان وقد يقول قائل لو أنا ان انال يشاهد شخصا في جبهته بياض مميز على سائر الوجه وفي رجله ايضا بياض مميز على سائر الرجلين لربما كان ذلك مشوها لما نقول هذا في الدنيا اما في الاخره فان الامور تختلف وامور الاخره لا تقاس على امور الدنيا فإن هذا البياض الذي يكون على وجوه أمة النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك على أرجلهم هذا يكون زينة وجمالا لهم يعرفون به بين الأمم يوم القيامة يجعله الله كما يشاء ولا تفكر بعقلك فيما لو كان على إنسان في الدنيا أنه قد يكون غير جمال يوم القيامة يكون جمالا وزينة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين استجابوا له ويجعله وكانوا يحافظون على الوضو وعلى الصلاة يحافظون على الوضو وعلى الصلاة فيعرف بها أمة الإجابة الذين كانوا يحافظون على الوضو يكرمهم الله عز وجل بذلك وبناء على هذا فالذي لا يصلي كيف سيعرف يوم القيامة كيف سيعرفه ما توضى كيف يعرف أنه من أمة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اله وسلم محروم من هذا الخير نعم ولذلك استدل بعض اهل العلم بهذا الحديث على كفر ذلك الصلاه على كفر ذلك الصلاه لان امه النبي صلى الله عليه وسلم يعرفونها من القيام بالغره والتهجين فمعنى ذلك انه لا يحشر في جمله امه محمد صلى الله عليه وسلم وانما يامر به الى النار والعياذ بالله وقال انس رضي الله شيخ الاسلام رحمه الله عن هذا الحديث انكم تاتون يوم القيامه غرا محجلين اثر الوضوء قيل له هذه صفه المصلين فلما يغرس غيرهم من المكلفين التارخين والصبيان يعني التارخين للصلاه والصبيان كيف يرون وهم توضؤوا وصلوا الذي مات وهو صبي او هو تارك للصلاه وهو كبير قال جاب شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله بقوله هذا الحديث دليل على انه انما يعرف من كان اضر محجلا وهم الذين يتوضؤون للصلاه وامم الاطفال فهم تبع للرجال الاطفال تبع للرجال وان من لم يتوضا قط يعني ممن بلغ مبلغ الرجوله لكنه ما كان يتوضا ولا يصلي قال وان من لم يتوضا قط ولم يصلي të inëhu delilun ala anëhu lajur arafu johman qiyama janë i lajur arafu johman qiyama janë i lajur arafu johman qiyama sallallahu alaihi wa ala ljusallam e hevi i karama ekram allahu biha al muhafidhina ala ludhu al johsada pra vazhdo në hadithi dhe thot i meti im do të thritet ditën e kiametit prej shenjeve të dritës Në fityrat e tyre Pra folën për termin ghurra që është dritë e bardh Si ajo si bardhësia që ka Si bardhësia që ka kallin në fityrën e ti Edhe muheggjel Të hëgjil dhe më thënë është i bardhësi E cila gjendet tek gjumëtyrët e ti Pra tek uh, Disa prej këmve ti Më të këtë 2 apo 3 këm të bardha Edhe me këto veqohët e dalon Pra nga kuajt e tjera Pra nga ka vështë tjera dhe kjo që është e vlefshme do të dhe thënë vetëm për njeriu i cili do i ketë duar të ketë pra gjymtyrë duart dhe këmbët e tij të bardha, të bukura dhe të zbukuruara ditën e Kiametit. Mund të tho dikush, po ka njerëz me fytyra të bardha dhe me këmbë të bardha në Kiamet, por këto nuk janë të bukura. Atëherë, themi që bardësia, hijeshia dhe bukuria e hyjmetit pejgamberi sa selam ditën e ditë Kiametit do të jetë e veçantë, nuk mund krahasohet me domethën me ndjesin ose me vlerësimin e bardhësisë dhe bukurisë së dynjas. Pra do të jetë kjo e veçantë për hyjmetin e pejgamberit (s.a.w) ka shi të gjithë medeve të tjera sepse ata kanë marr abdes me kujdes dhe janë falur. Dhe kjo do të jetë për ta bardhsi, bukurinë dhe zbukurim, sigurisht për ata që kujdesen për abdesin dhe namazin e tyre. Po ata që nuk falen ose nuk marrin abdes pra nuk majnë abdes dhe nuk falen, si do tjetë që është i atyra ta nuk do të njëhet dhe nuk do të dalohen për para popive dhe njëzve tjerë ditën e kemetit. Pra ndaj disa prej djetarve janë argumentuar me këtë hadith, me hadithin e buhërejres për kufrin e lënësi të namazit, sepse lënësi namazit as ka marabdes dhe as është falur, pra aji nuk do të njëhet dhe nuk do të veqohet, nuk do të dalohet me këtë barësi dhe bukurit ditën e kemetit. Shikulli islami përdejmija e kanë pyutur përqështje në e fëmive dhe të vjetërve në moshtë, të plejqve. Ka thonjë që fëmijet të cilët kam degur pra në moshtën e fëmiris, do të bashkan gjitën të rriturve. Ose plejq të cilve nuk ka rritur islami dhe nuk kanë maras abdes dhe as janë falë. Pra fëmijet dhe plejqt, këta do të bashkan gjitën të rriturve të cilët janë kujdesur për abdesin dhe për namazin e tyre ndërsa të tjerët të cilët e kanë pasë të obligim pra namazin dhe asë kanë marë abdesh dhe asë janë falur këta nuk do të njëhen dhe nuk do të dalohen me këtë barësidhe me këtë zëbukurim po për para popojve dhe njësve tjerë ditë në kemetit dhe lau në ruajt nga kjo na uafi halër hadib dhe janu fadli në dhu hejtër në ruë يصير نورا على اعضاء الانسان يوم القيامه فان هذا البياض الذي يكون على الجبين وعلى اطراف الانسان على يديه ورجليه يذكر العلماء انه نور ضياغ نور ينور الله عز وجل به اعضاء المضوع وهو من جزاء الله عز وجل لعبده المؤمن على قيامه بهذه العباده العظيمه الجليله ففيه فضلها وأنه ينبغي للإنسان أن يحرص على هذه العبادة على الوضوء بل لو استطاع أن يحافظ عليه طوال يومه فذاك أمر حسن فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن فالمحافظة على الوضوء كلما انتقضى وضوء الإنسان توضى هذا دليل على إيمانه بقول النبي صلى الله عليه وعلى الرسول لن يحافظ على الوضوء الا مؤمن وقوله فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل هذا الجزء من الحديث من كلام ابي هريره فكلام النبي صلى الله عليه وسلم ينتهي عند قوله غره المحجل من اثار الوضوء فقال ابو هريره فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل نعم يعني من استطاع ان يطيل سد الغره الذي هو الوضوء ان يطيل في غسل يديه وفي غسل رجليه حتى تطول غرته ونوره الذي يكون على اعضاء الوضوء يوم القيامه هذا من كلام ابي هريره رضي الله تعالى عنه وقد اختلف العلماء انه ورد في الحديث ان ابي هريره أراد الله عز وجل أن يطيل غسل أعضاء الوضوء كما هنا قالوا في أفضل لمسلم رأيت هذا الغرير يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين يعني أنه رفع في غسل اليدين حتى كاد يبلغ المنكبين ثم غسل رجليه حتى رفع الى الساقين ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان امتي يدعون يوم القيامه غرم محجلين اثر رضوا لم يستطاع منكم ان يطيل ورته وتحجيره فليفعل فكان ابو هريره يتاول معنى الحديث انه يبالغ في غسل الاعضاء حتى يزيد على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الواجب واختلف العلماء في حكم هذا الفعل في اطاله الانسان غسل اليدين الى تحت المنكبين وغسل الرجلين الى الساقين ثم العلماء من قال بانه يستحب ذلك لفعله ابي براء رضي الله تعالى عنه والمبالغه في ذلك والى هذا ذهب جمع من اهل العلم واختلفوا في حد ان قدر المستحب في التطوي فقال بعضهم الى ان بالنسبه لليدين الى المنكب وبالنسبه للرجلين الى الركبه وقال بعضهم الى نصف العض يعني تحت المنكب نصف العض وبالنسبه للرجل الى الساق لا يبلغ الى الركبه وبعضهم قال تستحب الزياده مطلقا بدون تحديد والذين قالوا بالاستحباب استدلوا بالروايه الاخرى التي ذكرت هنا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم تبلغ الحليه من المؤمن حيث يبلغ الوضوء وهذا الفهم الذي فهمه هذا هؤلاء العلماء استنبطوه من هذا الحديث وتفسير ابي هريره لهذا الحديث بالعمل ب لا يدل عليه الدلله الاخرى التي وردت في صفه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا ذهب جمع من العلماء وهو القول الثالث في هذه المساله انه لا يشرع ولا يستحب تجاوز حد الفرض فاليدين تصل الى المرفقين والرجلين ان تمساني الى الكعبي ويرفع الإنسان قليلا حتى يعمى محل الواجب وهذا القول قال به جماعة من العلماء من المالك وهو رواية عن أحمد ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم وجمع آخرون من أهل العلم وهذا هذا هو الذي ورد الأمر به في القرآن وفسر النبي صلى الله عليه وسلم تلك الآية التي وردت في القران في الامر بالوضوء فاستدل بفعله فلا حديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم لم تذكر انه كان يبالغ في غسل الاعضاء الى هذا الحد وهذا القول والله اعلم هو القول الراجح فيقتصر الانسان على محل الفرض ولا باس ان يرفع قليلا عن المرفقين وعن الكعبين ولكن لا يبالغ في الرفع فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل نعم Po, vazhdojnë të më thënë hadithi i e buhurajres Me fjallë në përgjami së selëm Pra do të 30 dhënë i këmë dit Prej dritës e fityrave dhe këmve që kanë larë Kur kanë marë abdes në dyja Dhe pjesa prandaj kush ka mundësi që ta zmadhoj Pra ta zgjasi vendin e obliguar për larje në abdes Le të veproj kjo është shtojcë pra kjo shtes Nga e buhurajra Në fjallë ranqat hadith në versionin e Imam Imam Muslimit, kurse në transmetimin tjetër, ky tabiini thotë, "Kam parë Buhureyrën, Allahu që të kënaqë me to, duke marrë abdes, lau fytyrën, dy duart, derisa pra gati sa sa rit e të xpàtola. Pastaj lau dy këmbët, gati sa sa ritin e kërcin. Pastaj i tha, "Kam dëgjuar të dërgojnë të Allahu salla selam hadithin deri në fund." dhe shton parave burreira duke thënë, e kush ka mundsi për ju ta shtoj, pra, ta zgjas, ta smadhoi këtë dritë, këtë barsi, le ta veproj. Pra, ajo që që shohim është që e burreira është kuptimi i ti, tij, domethënë, i ose koment i kuptimit dhe komentimi që ka bërë i me vepra kësaj fjalë të pejgamberit alayhi salatu wasalam. Dhe në këtë hadith ka është argument për mirësin e madhe të abdesit, sepse kjo bardhësi është nur për atë drit dhe shpërblim nga Allahu i lërëcuar për ataj që kujdesen për këtë vebër, për këta adhurim ka iqë të madhë, si shtot pegamesa selëm nuk kujdeset, pra nuk është i kujdesen për abdesin e tivë bështë se besimtari. Pra ndaj mirë është që njëri ju, duke bazuar në këtë hadithë, gjithmonë të ketë, sa, sa të ketë mundësi të jetë me abdes, pra të përfitojnë nga nga mirësia e e abdesit, sepse do tjetë dritë dhe barsi për të dinë e kja medit dhe thamë që kush mund të asgjash barsin e ti, si që kishtë kuptore buhërajra dhe a i e të pronte, do më thonë në larjen e gjumtyrve ti pra beth fjalë për larjen e duarve, deri pak athër shpatullave dhe për larjen e këmve deri tek Kërcind. Këtu uh, djetarët ka, kanë dy mendime përsa i përket uh, pëlqyëshmëris dhe më thonë të veprimit të kësaj gjëje Ata që argumentohen në kuptimin dhe me fjallën me shtoisin e buhërez dhe me veprën e ti Thonë që është të pëlqyshme dhe më thonë me te pru dhe me exageru në larin e të regjumtyrët pra të krave Dheri afer shpatullave dhe të këmve dheri afer kërcilit Nërsa një grupë tjetër, prej djetarve, dhe prej tyre është Iman Meliku, Iman Mahmedi në një prej dy fjalve ti, Shikhul Islamit e mi Allah Mësherov, dhe nëzën si ti, Ibnul Kajmi Allah Mësherov, që të gjithë thonë që <coughs> nuk është as e pëlqyëshme, dhe as ka, dhe më thënë, është nëzitshme, pra që ka shpërblim më të madhë, nëse e të prondë më dhënë besimtari në larjen e gjumëtyrve të ti, sepse përgjamberi alese sëram ajetet të cilat kanë ardhur për sajë përket për formën do më thonë e abdesit në kuran përgjamberi sëram i ka komentuar me sionetin e ti praktik edhe djetarët kanë thënë që duhet me aftohet do më thonë këta djetarët që përmenë me në fund besimtari me larjen e gjumëtyrve dhe rikur ka ardhur vendi farës edhe pak, pak më tepër do më thonë pak mbi këqe ose pak mbi برولا بعده ماوس ايه اغزاغروه نعم وقوله صلى الله عليه وسلم تبلغ الحليه من المؤمن حيث يبلغ الوضوء فيه فضيله اخرى للوضوء وان المؤمن يحل يوم القيامه بالذهب او الفضه في الجنه في مواضع الوضوء على يدي وعلى رجليه كما دلت على ذلك النصوص يحلون فيها من أساور من ذهب يقول ربنا عز وجل يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثياباً قطرا من سندس فأخبر النبي صلى الله عليه وعلى اله ان أعضاء الوضوء تحل بتلك هي تشريفا وتكريما من الله عز وجل بسبب محافظه المسلم على هذا الامر الوضوء والوضوء كباب الصلاه فان من العاده انه لا يتوضا الا المصلي اما غير المصلي فلا يتوضا لا يتوضا وان توضى فعن غير قصد كان يغسل وجهه ويديه وراسه ورجليه لكن يكون عن غير قصد لكن أن يقصد الإنسان الوضوء هذا لا يكون إلا مصليه فالوضوء للصلاة كالباب لها فمن كان محافظاً على الوضوء فإنه في الغالب يحافظ على الصلاة ولهذا قال الله عليه الصلاة والسلام لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن فجوزي المسلم على هذه العبادة الجليلة أنه يحلى وقبل ذلك كما دل عليه دلل عليه الدواة الاولى ينير وجهه ويديه ولجليه يشع منه النور وتنحلى تحلى بالحليه تكريما من الله عز وجل وتشريفا لها فنسال الله عز وجل ان يجعلنا ممن يكرم بهذه الكرامه وان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى ku ajo fatteha na din walhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in na pra vazdon jo veti transmetimi tjetër i hadithit pra transmetimi nga muslimi sallallahu alaihi wasallam besimtari do t'i arris bukurimi pra dhe shkëllëqimi i pjesëve të trupin në kireta ty atje dherje atje ku i kam bëritur larja e abdesit pra kjo kjo hadith e kjo ri vajet është gjithashtu të regon i përmirësin e madhe të abdesit dhe se besimtarët do të zbukurodhen do të dhishen me zbukurime në gjymëtyrët e tyre pra të cilat ata i kanë larë pra i kanë kan marë abdes me to në, në dynja si shka ardhur në ajetet të shumëta ku do të kuptimi këtyra jetë domethënë është që do të zbukurohen me xhevaire, me perla, me margaritar dhe se veshja e tyre pran xhenet do të jet prej mundafshi. Sepse është thënë që abdesi është si dera e namazit. Pasi pasi që personi i cili kujdeset për abdesin, ai në të shumtën e rasteve, pra në pjesën më të madhe dhe rasteve, merë abdes për të rasteve, me abdes po të fal namaz pra është gjithashtu i kujdessur dhe për namazin e tij. Prandaj thamë që dietarët janë argumentuar me hadithin e Peygamberit sa më cili thotë: "Nuk kujdeset apo pra nuk shi kujdesen për abdesin, vësht se besimtari." Pasi pas abdesit robi çfarë? Do të falë namazin. Prandaj është që abdesi është si dera e namazit. Dhe në një hadith tjetër, nga Peygamberi sa thonë që do të interesohet për besimtarit fytyra, duart dhe këmbët dhe do të zbukurohet pra me zbukurime a të vëra ditën e Këmetit, lut sallallahu el-ersuar që të na zbukuroj neve edhe juve me me zbukuritë e tua dhe me drejtën e ti ditën e Këmetit. Farandelimet e qin Allahut dhe selavat dhe selamën qofshin mbi pejgamberin sallam, familjarët, shokët e pasuesit e tij derditën e Këmetit. Alhamdulillahirabbil alamin.